فلما دخلوا عليه قالوا يا أيه العزيز قالوا يا أيه العزيز مَسَّنَا سنا ما سنا وأهلنا الضر وجناب وَجِرْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأُوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يوسف فواخيه اذا جاهلون قالوا ان ما ليوسف وهذا kad menna allah aleina kad menna allah aleina inna hu man yattaqi وَأَجْرُ المحسنين قَالُوا تالله لقد آثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنّا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قالواهم قالواهم إن لا اجد ريح يوسف إني لا اجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم